بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولى اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكلبوك فقد كلبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعلا ادَّخَلَ اللَّهُ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلِ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ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 والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور من كان لا يريد العزه فر لله العزه جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم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 من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا علب منفرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِرْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَافِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, وسخر الشمس والقمر كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مسمى ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ الْفُقَرَاءَ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 ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدعوا صله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير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 شيف الوانه كذلك ان لا يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور ان الذين يتدون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيت يرجون تجاره يرجون تجارة لن تنبور لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ مَّا يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَوْحَيْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ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 فور وهم يصرخون فيها يخون فيها ربنا اخرجنا نعما صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعلمكم لا يتذكر فيمن تذكر وج الذي جعلكم خلائف في الأرض فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلاَ يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلاَ مَقْتًا وَلاَ يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلاَ خَسَارًا أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ بَلْ إِنْ يَعِظُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا ان زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا واقسم بالله جهدا ايمانهم لا ان جاءهم نذير ليكون اهدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا استكبرا في الارض ونكر السوء ولا يحيق المكر السوء الا باهله فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا